شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ نَرَأَوْ فَالرَّحِيمِ قَدْ نَرَتَكَ لُبَّ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنْ وَلِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُو جُوْهَكُمْ شَطْرَهَا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 وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوَجُوهَاكُمْ شَطْرَ لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِي ولئتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون